الله عز وجل فوق السماء، والعرش هو نهاية العالم وهو فوق السماء. والله عز وجل ب والنهاية العالم هو هذا المخلوق هو العرش وبعد ذلك لا مكان المكان الذي يوجد فيها رب سبحانه وتعالى وليس المكان المخلوق. وهو خارج ماذا؟ خارج العالم المخلوق. الصلاة نجل واضح الكلام هذا نجل الشهادة الغزالي. يقولون ان الارض كرة ان الارض كرة شو بتها اولئي القول كرة رجل جالس هنا ورجل جالس هنا الموحد الجالس هنا لو قال ان الله في السماء اين ما يقول فضل والموحد فوق الارض اذا قال ان اين الله ما يقول فضل هكذا سيكبر الان تحتاج لبعض الرياضي بسيط جدا ما لا اتذار لكم يقول هذا المفترض على عقيدة السلف أتري أن يقول احد مكفرته في أدب أتري على عقيدة السلف لو قال هذا الرجل الله في الأسفل لكان صائدا لأنه يلتقي مع من لأنه يقول في الأسفل هكذا فيلتقي مع الموحد الذي يقول الله حياً هؤلاء عليه من يقول لا فوق ولا تحت لانه لو قالوا فوق فقد التكوا ما قال من تحت والله عزيزيلا لا فوق ولا تحت انتم شبهاته ما هو الرد عليك الرد عليك التاري اولا رد عليه ابن الخطين كينيتين يعني هذا كلام الان رجل اراد ان ينزل الى الارض ان ينزل الى الارض الى عهد. يا شفرة سمع هذا الرجل وبينزل ينزل ينزل حتى يصل الى وسطها بعد ذلك هل يقال ينزل هذا الرجل نعم ماذا <تصفيق> يقال يصعد طرفه في الاول وهو ينزل الى يسفل الى قعرها الى وسطها الى البوره بينتر ايوه اذا نزل فهو يقول ينزل ينزل هكذا لكن بعد ذلك ماذا يصنع يصعد فلو قال أن الله تحت إلى أي درجة تحتيت هذا الرجل هل تحتيته ما هو أسفل؟ لا. إذا ننتظر تحتيته فقط بقى هنا إلى هنا تنتهي تحتيته وبعد ذلك يكون صاعدا أهمتم إخواني فلما تقول الله تحت ماذا تعني إلى منك؟ تعني ما تداخل الأرض إنك داخل الأرض ولا تقول بعد ذلك ان الرجل على جاء فهذا اسفنه لا ليس اسفنه لانه لو اراد ان ينزل فانه ينزل الى الوسط وبعد ذلك لا يسمى فعله نزول يسمى فعله صعود الى الاعلى ومن هنا فان قلوب الرجل الموحد هنا هو علو الرجل الموحد هنا تكون الارض تخيلوا الان الارض تابحا وبعد ذلك الافلاك فوقها فكل شيء فوقها جميعها فوقها الكون والسلك ماذا مدور هذه الارض وبعد ذلك الافلاك مدورة الفلك الذي هنا فوق الارض والسلك الذي هنا فوق الارض ونهاية الكارون ما هو خارج العالم هو فوق هذا العالم كله ومن هنا تذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعظم وأهنيا للله عز وجل إنك حبة خردلة في كفه. باتروا هذا الحديث. قد يقول تلنجسمت ولا نماجسمتوا هذا. ولكن لتأقلو ما, ما معنى خارج؟ العالم وخارج العالم هو. فأنتم الآن واضح صورة. فأنتم هذه القضية فيها الأرض. جميع ما حولها فوقها. جميع ما حول الاهل القمر وهو هنا اين هو مساو الى ذلك فوقها وهكذا فوق وهكذا الاسنان فوق فطر صورنا الارض المركز وليس كذلك وليس كذلك فان الله عز وجل خارج خارج العالم الذي خلقه يا اخي اخواني فقوله هذا الرجل ان الراي ان فوق هذا الرجل فوق هذا للرجل ان كلامه خطأ وروى أنه قرأ رسالة شيخ الإسلام فإنه يرد على هذه النقطة لأنه في زمان ابن تيمية المتخلف يا متحضر بحضارة الإنجليز كان يعرف أن الأرض كروية ومن كروية الأرض أثبت ابن تيمية خرطية الأرض من كروية الأرض ما هذا كلام مشكلة هذا هذا كلام ابن تيمية وهو كلام القرآن في كل زمان ومكان انتهينا من هذه النقطة أحد يريد شيء في هذا الموضوع؟ آه وده إيش عالي في السماء. أي السماء تطلق على ما ينزل في لغتنا السماء بمعنى العلو. فكل ما سما فوقنا فهو عالي سما. وتأتي بمعنى ماذا؟ الشيء المخلوق كقوله سبحانه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم السماء، السماوات، السبع فهي أشياء ماذا؟ مخلوقة. فالمطر لما ينزل من السماء، ما, ما ينزل من السماء ينزل من العلو. ما بنزل من السماء المخلوقة اللي هي السماوات لا ندري أين هي فهمت فهمتوا الأرض الكون السماء الأولى وكلها أثلاك والسماء الثانية الثالثة الرابعة ولسه السماء الدنيا بعد لم يكتشفوا منها شيء همتم تصوروا عظمة الله عز وجل تصوروا قدرة الله في نظرتكم إلى مخلوقاته يقولوا يقولوا إلى الآن بعض النجوم لم يصل إلينا شعاعها هذه بعض الكواكل يقولوا هذه الـ الـ المجموعة الشمسية جزء من درب يسمى درب درب النخالة واسمه درب التبانة ويسمي اسم التبانة تعرفوا لي ما هذا العرق يسمى درب التبانة لا لأن الرجل كان زماني لما يقعد يزور الثبث إذا أراد أن يستخرج القمح من التبن فيسمع هكذا فالتبن بالهيائش يسمع يذهب هكذا فضرب التبانة شكله مثل شكل الرجل الأبيض يتبن فذلك <تصفيق> مو ضرب التبانة فهي جزء من هجواء شمسية من درب التبانة وهي جزء من أجزاء كثيرة سبحانه جل في علاء سبحانه ما أعظمه وما أصبره فإنتم هذه القضية فالسماع بمعنى الأول بمعنى العليل بمعنى, بمعنى الثاني بمعنى المعنى, المعنى الهيئة المخلوقة التي اخبر عنها الله عز وجل سبع سماوات تباقه قطعت علي الحب الأكرام الشيخ يسأل عن المعية خيو الشيخ لكن ليس هذا الهيئة يلا بأس المعية هل الله معنا المعية عند أهل السنور جمع السماوات لا تستعجل المعية عند هذه السنة والجماعة تطلق على المعنيين ذكرة في الكتاب المعية خاصة المعية خاصة ومعية عامة فالمعية الخاصة هي معية المصر والسيد والولاء وغيره فقوله فلا إنا معي يا ربي فخص المعية له وكقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ما ظنك بإثنين الله يطرفهما إن الله معنى فهل معية التأييد والمسرتي؟ المعية الثانية هي معية العامه وهي معية المراقبة والرؤية والصفحة هل هذه المعية التي يثبتها الله وهو معكم أينما كنتم؟ هذه المعية على أي معنى نتصورها؟ الان انت تمشي وتقول العرب تطلقه معيه على من كان مصاحبا وعلى غير المصاحب تقولهم سرت والقمر او مع القمر الناس يقولون سرت مع القمر فهل يقتضي ان القمر جارس جنبه ماشي معه في نفس الهيئة والحالة والوجود الذي هو فيه بمعنى القمر موجود في المكان في حضرته اللي موجود فيه حضرت للمشي مع القمر لا فهذه ومع ذلك نحن هنا والقمر أين؟ والقمر فوق فالله معنا فالله معنا وكذلك ماذا فوق سبحانه وتعالى علمه في كل مكان وذاته فوق السماء سبحان الله واضح يا إخوة لا هذه التي ذكرنا لا هي الجمومين والجفن الجنان وهي مائية حقيقية كما رأينا لأنك ذو العرب تقول صرت مع القمر في مائية حقيقية لكن على كيفية محطة. لكنه فوق السماء ماذا تريد شيء آخر في موضوع التعويل إلى الشعر ماذا يقول نحن نرى الله عز وجل ولكن نحن نحيك بي حاقت لا الإدراك لأن تريد شبه المعتزلة فقالوا لا تدركه تذركوه الأبصار قد ادراس معنى الإحاطة أن يحيطوا ولا يحيط به ولكن لا يحيط من عن الإحاطة أن تترى الشمس لكن هل تحيط بها الله عز وجل ترى ولكن لا تحيط بها لأن الإحاطة هي مقدرة على إعاد الشيء والكيف في الدنيا والآخر مجهود في الدنيا والآخر مجهود نعم مش على انا شاعر انا شاعر ما يثبت الرؤيا لكن عليه معنى <تصفيق> لا نخشى الاشعار انما تزل فانا يقولون وجوه يومئ الناظره الى ربها ناظره الى ربها ناظره فيقولوا الى ربها ناظره منتظره اي منتظره منتظر امر ربيها قال وهنا إلى ربها ناظره النظر هنا لا يقصدون به النظر البصري أن يراه ولكن يقصدوا به انتظار أمر أن الله عز وجل وحكمه وهكذا لا نريد أن نطير لكن في شيء أظن أنه فهم إخواني هؤلاء الشاعر هؤلاء الذين نعيشوا معهم وابرسوا معنا معاينها وإلى أحد يريد أي سؤال آخر امان الاشعر اخواني ليسوا جماعة يتفقوا على كل شيء هذه المقتلة يجب ان تعرفوا الاشعر تطوروا كل اشعر يأتي بمسألة ويذكرها مثل موضوع الكسب كل شيخ من الاشعر له تفسير بعض الاشعر يثبت الاسماء والصفات وبعضهم ينفيها وبعضهم يؤولها الأشعار ليس له طريقة واحدة، ولا يمكن طرق متعددة مختلفة. فهمتوا هذا؟ لأن كل أشعار له طريقه له مذهب، والآن مذهب الأشعار يتطور كما تطور الإيمان. ويزعمون أن الأشعار له في كل مسألة قولاً. فهم بعض يقول بهذا القول، بعض ماذا القول وحمايته تفسير، بعض أقابله لا يقولون إلا بما ظهر لكل واحد من عقيدته. هذه حالة فناء الأشياء غير الطاهرة بين الأشياء والما تردية ان تعلموها الآن جينا ما الفرق بين الأشياء والما للذكر هنا اهل السنة وهنا على طرفي نقي بينهما ماذا الأشياء والما تردية الما تردية أقرب إلى السنة من المتوزيرات الحقيقة اقرب من المتوزير والأشاعر وسط بينهم فالقرب هكذا أهل السنة أشاعر ماتوريدية معتزلة أثر الكلام والمنطق عند المعتزلة عند الماتوريدية أشد منهم وهم في التاريخ صراعهم قليل لكن لماذا قامت الخصومة عقديا بين الماتوريدية والأشاعر لماذا؟ كانت لأتبار كثير أهمها هذه المسألة وهذه التي تسمى الاستثناء في الإيمان هذه سنتكلم عنها في موضوع الإيمان، لكن لأن البحث صعب. <تصفيق> الاستثناء عند الأشاعرة والمشردين في الإيمان. إذا قالوا أنا مؤمن إن شاء الله. لا يجوزونه يجيزونه على باطل ما باطل الذكر. هذا قول أهل السنة يجب الاستثناء عندنا مش يجوز يجب الاستثناء لأن الرد الذي قال المؤمن يعني قال من أهل الجنة دار الحال والمآلة لأن لا يجري هل هو من أهل الجنة اهل النار ولا يجري وهو الآن لا يثبت لنفسه كمال الإيمان ما يثبت لنفسه حالا ومآلا وهذا التفصيل إن شاء الله صنعته لي في موضوع الإيمان لكن الأشاعر يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويقصدون هنا الاستثناء ماذا؟ حاجة لهم مآهلا عندهم معنى واحد التصديق لا يتلزل فإذا قل التصديق وصل الضرض الرنم الكفر إذن هل يجب الرنم يستثني حالا لأنه لو قالنا ممون إن شاء الله أنا مصدق إن شاء الله فقد شكته بنفسي للتشكيك أخر في موضوع التصديق ماذا كفر إذن هم يستثنون مأحل يعني لا أقدري هذا أنا أموس على الجنة أموت الإيمان أم على الكفر هذا معنى القول فهم يجيزون الأشياء ويجيزون الاستثناء في الإيمان الماتوردية قالوا الاستثناء في الإيمان تشكيك بالتشكيك التشكيك ال... وعنده نفس الإيمان والترضيق فقالوا في القول بالاستثناء في الترضيق ماذا؟ كفر قالوا كفر لذلك يقول الماتوريدية ويجوز الزواج من الشافعية قياسا على أهل الكتاب لأنهم يرونهم يشككون في عقيدتهم ويقولون إن شاء الله إذن أن تتشكك بتفضيقك أنت مات من التفضيق لديك فهذا من أهم الأسباب لبيت ومن فرق بين الماتوريدية والشاعرة تقريبا في 17 مسئلة لما جاء الخبض الآن فيها 14-18 مسئلة لا أبو حنيفة على مذهب الشيخ هي عبد الح مذهب الشيخ محمد ماليس سليمان كان مرجع في الإيمان لكن مرجعة الفقهاء وهذا لا مجال عنه الكلام عليه الكلام عريض في موضوع الإيمان وأهل الذم نعم يا مشايخ انتهينا هنا انت هنا نعم نعم هذا الذي جاء جاء الآن جاء الآن جا جا جا جا جا. يقول قائل ما هو ما هي هنا المسألة ما همية إثبات الأسماء والصفات وخلقية الله على قلب المؤمن وما هو حال قلب الرجل إذا نفى خلقية الله ماذا سيكون حال قلبه هذا الذي نريده هذا السؤال المهم لأنه قال اي فوق ولا لم يثبت ان فوقي مسلم ما في مشكلة القول هذه نقطة لابد ان تفهموها القول بنفسه فوقية الله على عباده يؤدي الى القول بحلول الله في جميع مخلوقاته المؤدي الى بوحدة الوجود كيف هذا الكلام كيف هذا الكلام يقع اذا نرجع القاعدة شرحارة حتى نستمع القول بنفسه خلقية الله على خلقه يؤدي جزما وعقلا الى الى اسباب حلول الله في مخلوقاته وهو يؤدي بالتالي الى ذلك سيلتقي متكلمين شاعرا اصطفيا كيف وعق... ونظريا ثم التقوى عمليا بشريك طريقين انت الله أعطاك عقلا وتعرف انه لا بد ان يعني... نستعمل مست... الكتابة <تصفيق> انت هو انت أعطاك الله عقلا وتقول ان الله ليس تحت ولكنه فوق وليس معنى فوق انه في داخل الفوق ولكن معنى الفوق ماذا خارج العالم أليس كذلك؟ فأنت تعقل امر المفارقة بين الاله وبين بين خلطه تعقل هذا واضح لديك المخلوقات الله ليس في داخلها ولكن خارج العالم وخارج العالم مكان لكنه غير مخلوق ولا وليس ثم تذوق العالم انه الله سبحانه وتعالى استوى على العرش فأنت تعقل هذه المسألة لما يأتيك رجل أنت لا تفكر تفكر الواحد فينا وجاء وقال لك الله لا فوق العالم ولا تحت العالم لا خارج ولا داخل فماذا سيؤدي في النهاية إما أنت في يد الله أنت لا يمكن أن تعريف الإله لا يمكن أن تعقله بفطرتك لا يعني ان كيف يدعي ادعاء هذه العقيدة والله لا فوق العالم ولا تحت خارج ولا داخل ولا فوق ولا تحت اي ماذا ماذا تقول في النهايه يعني الله بالنهاية الله عز وجل مختلط في كل شيء يعني الله ليس فوق ولا تحت مختلط في كل شيء هذا لا يمكن ان يعقل ينصرف فلتك بعد ذلك لا يفلت لا يمكن ان ينصرف الا معنى حلول الله في مخلوقاته معلوم ولذلك هذا القول لا يوجد عند الأشاعرة الأوائل ولكن يوجد عند أوأخر قالوا الله في كل مكان هذا قول متاخر كثير من الأشاعر قالوا الله في كل مكان وهذا ليس بعيب هذا قول كثير من الشيع من جلسوا وعرفوا ولا الأعوام منما يقصدون به الله في كل مكان بأمّي لأنهم لو قلت للعام لجدك ارحموا من في الارض يرحموا من في الارض شوفوا من في الارض يرحمكم من السماف المستقر الذي في قلبه ولذلك من احدى حجج اهل السنة على الأشياء والحجة الفطرية القلبية عندما قام الجويني خطيبا وقال ايه كان هذه الكلمة مبينها لا كان الله ولا مكان وهو على ما كان الله فيه برضي الشيخ بلدوها حلوة في في خطبهم والناس يحضونه وعلى العقل السلام كان الله ونعم وهو الله على ما على كأن قبل بداية البهلو قبل فتح المكان زمان مهم إذا نرجع إلى القضية هذه نواجه شرحها. يعني القول بنسبة وقية الامان ويؤدي الى ثبات ان الله في كل شيء وهكذا بعضهم مرة في المناظرة قال الله موجود حشا وكبه وهي سائق الكبر ليس بكاته قال الله موجود داخل هذا برميل البنزين ولو لم يكن الله في لم تبق بعضه على الله فالقول عندهم بنسبة الفوقية ويؤدي الى حلو الناس مخلوقاته واضحة هذه القضية واضحة في النهاية مدام الله حل في كل شيء إذا نفص بين خالق المخلوق وهذا بيؤدي إلى القول لوحدة الوجود خلسق الله بحر القضيح الانسق من هذا الكلام ضلالي ماذا يعني كان الله ولا مكان وهو على ما على الجوين الجوين نعم الجوين قام قال كان الله ولا مكان وهو ما عليه كان ينفي توقية الله واستوى على عرشه لأن الله خلق السماوات والأرض وخلق عرشه ومستغل عن العرش وما دونه مش موانا أن الله فوقه وأنه محتاج إليه وأن من الع... سبحانه مستغن عن العرش وما دونه وهو الذي خلق العرش augmentوا يا إخواني الآن كان الله ولا مكان مكان الله ولا مكان وخلق الله المكان وهو على ما عليه كان أي لم يستقر على عرشه لأن الله استقر على عرشه والاستقرار من صفات المفس تعمل يا إخوانه فهو يريد أن يمثي ماذا توقيه الله سبحانه وتعالى على العرش ان الان الكون الان الحالة الان ليس الكون مخلوق يا مشايخ الكون المخلوق فالحاله بين الخالق والمخلوق الان على نفس الحالة قبل ان يوجد المخلوق وقبل ان يوجد المخلوق ما كان الا من ان الخالق ما كان الا الخالق فقبل المخلوق ما كان الا الخالق وهو الان على ما عليه كان وهو الان سبحانه وعلى ما عليه كان اذا الله المخلوقات والمخلوقات المخلوقات يا الله ما تغير شيء فهذا قول يؤدي لوحدة الوجود كما ترون لما قال هذا القول فقام له رجل السماء فقال الحمداني فقال دعني نصف صفاتك بل هذا كلام منطقي فلهم رجل بسيط فماذا نصمع بقلوبنا عندما نقول يا الله لا تتوجه الا الى السماء داني من المناظر فوق سهل لكن انا والحوام جدتي إن قيلت يا الله أن يذهب قلبها يا الله يا الله يا الله وهم يسألون فوق يا الله يسألونها فقال ماذا تسمع لا تفهمها لو شيخ من هؤلاء يوم بمسها لا يعني هؤلاء العوام لا يخدم منهم دينا وا وا وإحنا ولنا نعلمكم مرة عجيبة الشيخ مرة في جلسة فقال هذا من شافعي يقول لا بطبع متاخر الشافعي ليس منا بالشاف منا يقول أن النية يجب أن النية الوضوء يجب أن توافق الفعل فإذا تخلفت يعني النية عندهم أمركم ليس شرط والشرط قبل ما فلما يقول الشافعي لما يقول نويت أن أن أتوضأ لصلاة الفريضة بالبيو أنك عليك أن تقول نويسة كنوا بدل ووضعها مع نويسة وهم لا يرون من هي في قد قل رجل لا جسم رجل لا جمع نجارتين وأنا متفرسف عليهم متنفس تنفس نفخة واحدة فقال أوسف قل الله قميصا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها يا الشيخ لسه يدور ويقول نحن أصلا لماذا نجلس هنا من أجل أن نعلمك وأنت مشاني الصبح فارق بينك وبين العامي وكذا أنهم في هذه السنون لا, لا يفهمون معنى الأدل فتأتي له بأدلة كالجبال وهو كالحمة لا يدري شيء الأول كان يضرب له دليل يقنع ويقش ويتفكر نعم فقال ما قال له دعني نصفه ما أوليد كرام منك لكن ماذا تسمع ماذا تسمع لنا بقولك بقول كل واحد فينا من العوامل اذا قال والله وجه قلبه الى السماء فاستفن الجواني فقال وثم رفع راسه وقال حيرتني يا همداني حيرتني لانه دليل الفطرة ودليل الفطرة لا يمكن ان يناجع فيه احد دليل الخلق لا يمكن ان يناجع فيه احد فاضح اخواني؟ هذا دي الخلق اه نعم الجواني له رسالة اثبت فيها بعد ذلك اسماعه الصفات و طوبى لله عز وجل وغالب اهل السلام اخواني هؤلاء الذين يقولون بالتأويل اغالب امرهم في اخر حياتهم اصابتهم الحيرة اصابتهم الحيرة و... وقولهم كثير منهم قال وان لم يتغمدني الله برحمته فميتني على دين العجائب كانت مطلب في اخر عمرهم ان يموتوا على على دين العجائب وهذا اخواني وشيء قصه الرازي في نهايه اقدام العقود في قصيدته نهاية اقدام العقول يقال وآخر سعي العالمين طلال وهكذا يثبت في آخر عمر وقال بعضهم انا اضع راسي على المخدة فاناغر هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء في مسألة المسائل فيشرف فتكبع علي الشمس وانا لم اهتدي الى الحق فغالبهم كما ترى المال بن حيرى والصحيح وما عليه السبب الصالح يطمئن انه لي نعم احضر الماء للاخوة على بعضهم بهذا ننتهي نحن من الأشعار لذكر منه الموضوع لا منه موضوع الفرق قد يقول قائل تسلم لنا عن القدرية القدرية القدرية المعتزلة لكن قد يكون الرجل قدري غير معتزل ممكن ممكن قدري غير معتزل واضح إخواني فالقدرية نظرت في موضوع القدر في موضوع القدر المعتزلة قدرية قد يقول الإنسان جبري وجبري ولكنه غير شاري قد يكون جبري غير اشعري فالجبرية مذهب والقادرية مذهب في ماذا ماذا مذهبها المؤتزلة وقد يأخذها غيرهم وهي تابق على مذهب المؤتزلة وتقريراته كذلك الجبرية لا الجاية المسسمة الذين يقولون وهذا بعضهم مثل السلمان المقاتل بعض المفسرين قال ان الله صفاته مثل صفاتنا لكن اهل السنة هو في السينية ينفي ان يكون احد من الناس قال هذا القول قال ولعل بعضهم لم يفهم عليه كلامهم لأن الملاصق كل واحد في الملاصق ما هو السبب حقيقة كما نسميه نحن ايش نسموه الناس أو المختلف على الملاصق نسمونه ودستنا نسمع أن بالله معه من لا يغفر الجسم لأن أظهر لنا حقيقته وعرفونها بمعاني بعد ذلك نجيبكم على هذا قضية الجسم نعم هناك حديث حسنه بعضهم وبعاثه بعضهم لكن معناه صحيح وهو تفكروا في صفات الله أو في خلق الله ولا تفكروا في ذاته وهو معناه صحيح لأن الذات لا يمكن إدراكها ولا يمكن وهي مجهولة مثلنا <تصفيق> <بتعيني. تصفيق> لا تقول ما كتب كتب الله عز وجل يقول في بالقياس منهم مشفير المواضح لكن ابن حزم لا ابن حزم الظاهري مع انه ظاهري لانه أنه لا تاب مأوى ولذلك هو كما قال علم كثير وكان ابن حزم هذا الله مع ظاهريته جهمي جلث لما هو جهمي أقول بتعطيل هو التأويل التأويل تعطيل عنده أصله الجهم مأوى من تاب تعطيل هو جهن ابن فقوال وكذلك بعده هو الجعد من جرهم والجهاد من صفعين قتلو بفتوى العلماء اللي هو خاتمة العين النحر فقال أيها الناس ضحاو ضحاياكم تقبل الله من منكم سئم مضحم بالجعد فنزل وذبحه أما نعم فلسوا إخواننا هذا حالهم لكن الآن هم ما هم من السنة الذي قال آخر بقوله بغير قوله شنعوا عليه ورموه بالضلال وتسكوه والجسمية وهذا ليس هو اللي كنت اوميه انبا ودي اللي فهمتولي هذا وكلها افتراضات باطله كذب غير صحيحه بعد عندي سؤال في موضوع الشهر فضا انا <تصفيق> اريد منجونا اا ارجو الى قضيه مهمه اا وهي اخوان لما انا اسف الإجابة. على الاشغال حتى طبيعي من فكره واهم الله عز وجل يقول تجريب اعيننا لما تذهب لكتب السلب تقول المقصود بها وهذا لا يعتبر تأويرا ولا ظلام يقول تجريب بحفظنا ورعايتنا مثل كلام الكلام كثير يقول المقصود من الآية ان اكتفن تجريب حفظ الله ورعايتنا هذا تأويل ليش نحن اخواني احد السنة والجماعة نحن نثبت الصفة على إثبات حقيقتها ونثبت مقتضاها الرجل يقول انا بعينك يعني انا بحفظك أليس كذلك؟ لكن هل يجوز لربنا يقول انا بعينك ولا عين له؟ فإنه في لغة العرب لا يقال هذا اللفظ إلا من له عين حقيقية فأثبت مقتباه والرعاية لأنه من معاني العين ومن مقتبى العين ومن لوازم العين ماذا؟ الحفظ والرعاية فلما يقول السلفي تجري بيتنا اننا في الثرب المقتضى مع إثباته ماذا؟ مع إثباته العين طبعاً ما قال الله عز وجل يد الله فوق أيديه أولاً ماذا يكيد هذا الناس؟ إثبات اليد جدا لأنه لا, لا يستخدم هذا النقص من أنه يد حقيقية تنيق به ومقتضاب